50 languages. ز ط <تو> ش 1 2 3 1 2 3 س ش ن ق انا اعد حتى 3 انا اعد حتى 3 <الثلاثة> س شيكو تارو انا اواصل العد انا اواصل العد 4 5 6 4 5 7 8 9 7 8 9 س قس 6 انا اعد انا اعد و قول 6 تعد انت تعد عش قشد <قيشت> هو يعد هو يعد ز ا پرر <عبر> واحد الاول, <واحد. الأول. <تقوه> <يات اونرر> اثنان الثاني 2 الثاني ش ثلاثة. الثالث 3 الرابع 4 خمسة، تنرر 5 الخامس 5 خ يا خنرر السادس 6 السادس, ستة السادس 7 السابع ي جاينرر 8 الثامن 8 الثامن برو يا برنر 9 التاسع